نبدأ أولا بالفاتح أعود الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم للأه. أولا سورة الفاتح سميت بذلك لأنه ابتتح بها القرآن الكريم وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة وقيل إن أول سورة نزلت كاملة اقرأ وأن الله تعالى كملها ثم جاءت السورة فالله آلم هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيق والأحكام والجزاء وطرق البني آدم وغير ذلك ولهذا سميت أمة القرآن والأمة هو المرجع المرجع للشيء يسمى أمة وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها منها أنها ركن في الصروات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنها أنها رقية إذا قرأ بها على المريض شوفي بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي قرأها على الذي قال له وما تريك أنها أنها رقية وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة وصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدعون بها الخطب أو وهذا غلط تجد مثلا إذا دعا ثم دعا ثم دعا قال بعد ذلك الفاتحة, إيش الفاتحة؟ من أين جاءها أو بعض الناس يلتدعوا بها في خطبه أو في أحواله وهذا أيضا غلط لأن العبادات مبنى على التوقيف والاتباع يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حاجة إلى الكلام على البسملة من حيث المانا ولا من حيث العراب لأنها تكرث عند علينا كثيرا لكن الكلام هل البسملة آية من الفاتحة أو لا في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية ويرى أنه لا تصف الصلاة إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة ومنهم من أن يقول إنها ليست من الفاتحة وهذا القول هو الحق ودليل هذا أن النص وسياق الات... السورة أم النص فقد جاء في حديث أبي هوليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفيت. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمداني عبدي. وإذا قال رحمان الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال متجلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد عبدوا إياك قال هذا بيني وبين عبد نصفيت. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سعد وهذا كنص على أن البسملة ليست من الفاتحة أما من حيث السيارة فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق سبع آيات بالاتفاق وإذا أردت أن توزع سبع آيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله إياك نعبد وإياك نستعيد وهي الآية التي قال الله فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لأن الحمد لله رب العالمي ورحمه الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة وكلها حق لله إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة يعني وسط الآن وهي قسمان قسم منها حق لله وقسم حق للعبد إهدنا الصراط المستقيم للعبد الصراط الذين أنعمت عليهم للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد ثم أي من, جهة من جهة السياق من حيث اللفظ لو قلنا إن البسمة الآية لازم أن تكون الآية أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر كم على قدر آياتي لازم أن تكون طويلة على قدر آياتي شوف سرط الذين أنعمت عليهم غير المعدوب عليهم والفضلين كم من سطر عندكم سطرين إهتم سرط المستقيم سطر عندي مالك يوم الدين أقل من سطر الرحمن الرحيم كذلك والحمد لله رب العالمين كذلك فكيف يكون هناك تناسق مع أن بعض الآيات أقل من السطر وهذه السطر فالصلاب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست منها كما أن البسملة ليست من بقية السور قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصف والفعل فهو كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ولا بد من هذا القيد قال أهل العلم لأن مجرد الوصف بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مبحن ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا تجد بعض الشعراء يقف أمام الخلفاء ثم يأتي لهم بأوصاق عظيمة لا محبة فيه ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم لكن حمدنا لربنا عز وجل محبة محبة وتعظيم ولذلك صار لابد من القيد أن في الحمد أنه وصف محمود بالكمال إيش نعم حبته وتعظيم وقول الله الله عز وجل هذا اللفظ عالم على ربنا على ربنا عز وجل لا يسمى به غيره وهو عالم تتبعه الأعلام الأخرى أي تتبعه الأسماء ولهذا دائما يأتي متبوعا إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى صغاط العزيز الحميد الله الذي لهما بسماعه فإن كلمة هذه الكلمة تابعة لما قبلها وهو قليل وقول رب العالمين الرب هو من سمع فيه ثلاثة وصاف الخلق والملك والتدبير فهو الخالق عز وجل وهو المدبر لجميع الأمور وهو المالك لكل شيء والعالمين قال العلماء كل من سوى الله فهو عالي فهو من العالم ووصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرحمن, الرحمن صفة للفظ الجلالة والرحيم صفة أخرى الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة فالرحمن وصفه والرحيم فعله ولو أنه جاء بالرحيم وحده وبالرحمن وحده لشمل الوصف والفعل لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل الرحمن الرحيم وفي ذكر الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبية دليل على أن ربوبيته وتبارك وتعالى مبنية على الرحمة الرحمة الخلق الرحمة الواسعة الواصلة مالك يوم الدين مالك صفة لرب وهو جل وعلا ما نام ويوم الدين هو يوم القيامة والدين هنا بمعنى الجزاء بمعنى الجزاء يعني أنه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجاز فيه الخلاق فلا مالك غيره في ذلك اليوم فإن قال قائل أليس مالك الدين والدنيا فالجواب بل لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم لأن الله تعالى ينادي لمن الملوك اليوم فلا يوجد واحد فيقول لله الواحد القهار في الدنيا يظهر ملوك بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك رب أن هناك رب للسماوات والأرض يرون أن حياة أرحام تدفع وأرض تبلع وأن نعم وأن ربهم هو رئيسه طيب إذن خص ملكه بيوم الدين لأنه تظهر فيه يظهر فيه ملكوته وملكه وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين والملك أخص من الملك لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة ولا يسمى ملك إلا من تحت ورعيه. أما مالك فهو ليس له صلاة مطلقة، ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته ورعيه، ولهذا تجد الفقير السلوك يملك بقرته، يملك شاته. لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة. وهو أنه وهو أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء ومن الناس من يكون ملكا مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس لكن الرب أزواجه مالك ملك إياك نعبد وإياك نستعيد نعبد إياك نعبد. لو طلبنا إعراب إياك نعبد فبماذا تجيبون؟ نعم. أنهم يرفضون به مقدم. ولماذا مفصل مع إمكان الوصل يعني يمكن أن يقول نعبدك. فنقول لو وصلنا لو, لو وصلنا فات أمر مهم. ألوهاء. الحصر الحصر، فهنا لما قدمناه لما قدمناه للحصر لازم أن أن يفصل لو قلت كأنا نعبد ما يستقيم الكلام ولا اللغة العربية إياك يعني لا سوى نعبد أين تذلل له أكمل ذو ولهذا تجد المؤمنين جعل الله وإياكم منهم يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذل لله عز وجل يسجد على التراب تمتلئ جبته من التراب يسجد على موطئ الأقدام كل هذا ذلا لله ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك عدنا كلها واسجد لي ما, ما ما ما وافق المؤمن أبدا لأن هذا الذل لله عز وجل والعبادة تتضمن القيام بكل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه لأن من لم يكن كذلك فلا سبعة لو لم يفعل الأمر يعني لو لم يفعل المأمور به فهل يكون عابدا حقا أبدا ولو لم يترك المنهي عنه ما كان عبدا حقا العبد الذي وافق المعبود في مراده الشرعي إذن فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه ولكن هل قيامك هذا يمكن أن يكون بغير معودة الله لا لا يمكن ولهذا قال وإياك نستعيد يعني لا نستعين إلا إياكم على العبادة والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن الكريم لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه اهدنا الصراط المستقيم الصراط فيها قراءتان بالسين وبالصادق الخالصة السرعة والصراط والمراد بالصراط هنا الطريق والمراد بالهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق فأنت بقولك إهدى السراط المستقيم تسأل الله تعالى علما وعملا علما وعملا ولهذا جاءت متعدية بنفسها إلى المفعول لا بحرف إلى الدال على الغاية عرفتم فيشمل الهداية إلى الطريق وهذا بالعلم والهداية في الطريق وهذا بالعمل والتوفيق وقول المستقيم الذي لا وجاج فيه وهذا الصراط الذي لا وجاج فيه بين الله تعالى في هذه الآية قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالون ففي هذه الآية بين الله عز وجل أصناف الناس أنها ثلاثة الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم ويشف والضالون فمن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به والذين غضب الله عليهم هم الذين عالموا الحق ولم يعملوا به والظالون هم الذين عاملوا بغير علم جاهلون يريدون الحق ويريدون العبادة لكنهم جاهلون تعبدوا الله بغير علم وانظر كيف قدم المغضوب عليهم على الظالين لأن مخالفتهم لطريق الذين عمل الله عليهم أشد لأنهم خالفوا عن علم والمخالف عن علم أشد كبرا واستكبارا وعقوبة من الذين خالفوا عن عن غير علم وكل الطائفتين ظاللة بل كلت وكلت الطائفتين ظاللة وذلك لأنهم ليسوا على هدى من الله. وفي قوله أنعمت عليهم قراءته وكذلك عليهم ضم الها وكسر وكسرها عيالات الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم والأفضل قراءة سبعية ولكن أكرر ما قلته سابقا أن القراءات التي ليست في المصحف لا ينبغي أن نقرأ بها عند العام. لا ينبغي أن نقرأ بها عند العام لسببين بل لأسباب ثلاثة السبب الأول أن العام إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته لا شك تهبط عندهم لأنهم عوام لا يفرقون فينبغي أن يقرأ ال القرآن الكريم محترما لا يغير فيه بشيء ثانيا أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف هل عموش ما الذي عالم؟ لو جاء إنسان يقرأ عليه مثلا قراءة غير اللي في المصحفات لكان يهجم عليه وربما يضربه ربما يطرده من المسجد القرآن عند العام محترم جدا وهو عندنا والحمد لله لكن إذا أتيت بما لا يعرف العام فيأوي لك منه وهذه نفسه أن الناس يستهينونك ويقول هذا ما في الخير هذا ما يعرف ولا يكرر نعم الآن لو عند العام السلاة الذين أنت عليهم نعم قال هذا ما أعرف يضم اسمه ثمه لبغة يقول عليهم ليش ما قال عليهم بالكسر نعم المسألة الثالثة أنك إذا قرأت عند العوام وأحسن العامي بك وقال هذا إنه لم يقرأ إلا عن علم ثم حاول أن يقلدك مرة أخرى فقد قد يخطئ قد يخطئ ثم يقلع قرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأه وهذه مفسدة ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وقال المسعود مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة عمر بن خطاب مع حشام بن الحكم ماذا فعل به حين قرأه حسرة الفرقان بقراءة لم يسمعها عمر نعم نعم جبده وتله وخاصمه وأنكر قراءته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ فقرأ فقال هكذا ونزلته قال لعمر اقرأ فقرأ قال هكذا ونزلته لأن القرآن في الأول نزل على سبعة أحمر فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامي يسمع يسمعك تقرأ غير قراءتك، نعم يا ولك من والحمد لله ما دام أن العلماء متفقون على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحد من القراءات فلا بأس، هذا ألفتنه وأسبابها والسورة فيها فوائد عظيمة. وقد شرح من قيم رحمه الله في مدارج السالكين شرحا لا تجده في غير من الكتب شرحا عظيما نعم باقي انت لف هنا فالدقيقة هيرو الحمد لله رب العالمين انت درس قضاء أكملنا الفاتحه <تصفيق> هه فوائد الفاتحه طيب هل ابن انا طالبه الى يعني تتعلم على كتاب من فوائد الات الايات الكريمه الحمد لله رب العالمين إثبات الحمد لله عز وجل الكامل وإثبات استحقاقي و بذلك أما الكامل فنصيحة ال الحمد وأما الاختصاص والاستحقاق فمن فمن فمن اللام لله ومن فوائد الآيات الكريمة تقديم وصي الله تعالى بالورهيه على وصفه بالربوبية لم يقل لرب العالمين ولكنه قال لله رب العالمين وهذا إما لأن الله الاسم العالم الخاص به والذي جميع الأسماء وإما أن يقال لأن الألوهية قدمها الله عز وجل على ذكر ربوبية سبحانه وتعالى لأن الذين جاءت إليهم الرسل ينكرون نولية فقط ومن فوائدها عموم روضوبية الله تعالى لجميع العالم بقوله العالمين وسبق لنا في التفسير أن المراد بالعالم العالم من سوى الله عز وجل كل المخلوقات النامي وغير النام والعاقل وغير العاقل الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية, هذه الاية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم وإثبات ما تضمنه من الرحمة التي هي الفعل الوسط والرحمة التي هي الفعل <تصفيق> ومن من فائدهم أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة لأنه لما قال رب العالمين كان سائل يسأل ما نوع هذه ربوبية هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام قال <تصفيق> الرحمن الرحيم ومن فوائد الآيات التي بعدها مالك يوم الدين أو ملك إثبات ملك الله عز وجل وملكوته ليوم الدين وإنما خصى ذلك لما ذكرناه في التفسير من أنه في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك أيضا ومن فوائدها إثبات البعث بقوله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من فوائدها إخلاص العبادة لله في قوله إياك نعبد ووجد إخلاص تقديم المعمود ومن فوائدها أيضا إخلاص الاستعانة لله عز وجل بقوله وإياك نستعين حيث يقدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة الله وقد جاء في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ قلنا المعونة الاستعانة نوعها استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد الله عز وجل وتبرر من حولك وقوتك. وهذا خاص بالله عز وجل والسعانة بمعنى المشاركة فيما تريد فيما تريد أن تقوم به فهذه ليست ليست عبادة ولهذا قال قال تعالى تعاون على البر والتقوى فإن قال قائل وهل السعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال قلنا لا الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان قادرا عليها وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا جوزا تستعين به فلو أن أحد من الناس استعان بقبر فإن هذا حرام بل هو شرك لأن صاحب القبر لا يهني عن نفسه شيئا فكيف ينفعه ولو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده فهذا أيضا شرك شرك أكبر لأنه لا يقدر على أن يعينك وهو هناك فإن قال قائل وهل الاستعادة بالمخلوق جائزة قلنا الأولى أن لا تفعل الأولى أن ألا تفعل فالإنسان مأمور أن يعين أخاه لكن المستع... لكن الغير لا ينبغي أن يستعين لأن استعانته بغيره من باب السؤال المدموم لكن أنت إذا رأيت أخاك قد احتاج إلى معونه فأنت مأمور بأن تعينه ولكن لو استعنته فإنه ليس حرام ليس حرام عليك إنما هو ترك للأولى إلا إذا علمت أن استعانتك به مما يسره وإن شرح له صدره فهنا إذا استعنته تكون محسنا إليه ولا يعد هذا من المسألة المذمومة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل بيته ووجد البرمة على النار فيها اللحم فلما قدم له الطعام قال ألم أرى البرمة على النار قالوا بلى يا رسول الله لكن هذا لحم أن تصدق بها على بريرة فقال هو لها صدقه ولنا منها هدية أرأيتم بريرة في هذه الحال هل سيكون هذا الأمر شاقا عليها أبدا بل ستصر به وتفرح فأنت مثل إذا استعمت بأخي في حاجة من الحوائج وأنت تعلم أنه يصر بهذا ويفرح فإن استعانتك به تكون إنسانا إليه لكن لو استعنت بشخص يرى أن استعانتك به أثقل عليه من جبل أحد هل تستعينه؟ لا. لا إن هذا فيه إحراج عليه وفيه إذنال لك أيضا ومن بوائد قوله إهدنا الصراط المستقيم لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم لأنه لابد في العبادة من إخلاص يدل عليه إياك نعبد ومن الاستعانة لتقوى على العبادة لقوله وإياك وإياك نستعين ومن اتباع الشريعة في قوله اهدنا الصراط المستقيم فصارت هذه الآت الثلاث متضمنة الدين كله عبادة والثاني الاستعانة والثالث اتباع لأن الصلاة المستقيم هو الشريعة التي جاءت بها الرسول وبالنسبة لنا هو الشريعة هي الشريعة التي جاء بها من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعني هذا أن نتبع رسول عليه الصلاة والسلام ومن بوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن حيث حذف حرف الجر من إهدينا، يعني لم يقل إهدينا إلى، بل قال إهدينا الصراط والفائدة من ذلك ل ل لعجل أن يتضمن طلب الهداية التي هي هي هي دلالة العلم ودلالة وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وعمل فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة والله سبحانه وتعالى قد هدى كل أحد الثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة وهذه قد يحرمها بعض الناس قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم يعني بينا لهم الحق ودللناهم, ودللناهم عليه ولكنهم لم يوفقوا له فلهذا حذبت إلى ليكون طلب الهداية في هذه الآية شامل لهداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والاتباع ومن فائدها أن الصراط ينقسم إلى قسمين مستقيم ومعوج فما كان موافقا للحق فهو مستقيل. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه وما كان مخالفا له فهو معوق ثم قال صراط الذين علامت عليهم إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة ذكر التفصيل بعد, بعد الجمال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين علامت عليهم لأن, لأن التفصيل بعد الإجمال فيه فائدة فإن النفس إذا جاء الكلام المجملا تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان فقال الذين أنعمت عليه ثم فيه أيضا فائدة ثانية وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم فمن ومن فوائده أيضا هي وما بعدها انقسام الناس إلى ثلاثة اقسام قسم أنعم الله عليهم وقسم آخر قاضب الله عليهم وقسم ضالون. فالذين أنعم الله عليهم سبق أنهم الذين علموا الحق واتبعوه وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا الحق وخالفوه وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق. وأسباب الضلال والخروج عن سلطة المستقيم إما الجهل أو العناد. فمن الذي سببوا خروجهم العناد هم هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود والآخرون الذين سببوا خروجهم هم كل من لا علم الحق وعلى رأسهم النصارى وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة يعني النصارى أما بعد البعثة فقد علموا الحق فصارهم واليهود سواء كلهم مغضوب عليهم بل هم أشد لأنهم يؤمنون بالنسخ يعني النصارى ولهذا يؤمنون بأن شريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى واليهود لا يؤمنون بذلك فهم على جادة باطلة وأولئك تناقضوا فآمنوا بنسخ الاشتراع في من في عيسى بالنسبة لشريعة موسى ولم يؤمنوا بناس الشراء, الشراء الشراء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشريعة عيسى فكانوا متناقضين وكان طريق أخبث من طريق اليهود وعلى كل حال السورة هذه عظيمة ولا يمكن لألالي لا ولا دا غيري أن نحيط بمعانيها العظيمة لكن هذا قطرة من بحر ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكرت بها البقرة واعلم أن التسمية تكون بأدنى ملابسة ولذلك تجد بعض السور فيها كلام كثير عن موضوع معين ولا تسمى به السورة وفيها كلام قليل تسمى به السورة وتسمية السور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي فقد النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران وغيرهما وغيرهما كثيرا وفي بعضها التسمية التوقيفية أما البسمة فقد سبق الكلام عليها وبينا أنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سوى براءة قال الله تعالى ألف لام مين ذلك الكتاب ألف لام هذه الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف هجائية ألف ولام وميم فما معنى هذه هذه الحروف التي تركبت منها هذه الكلمة كثير من المفسرين يقول الله أعلم بما أراد وهذا لا شك أنه تأدب مع الله عز وجل وإمساك عما لا يعلمه الإنسان ومنهم من جعلها رموزا لأشياء معينة إما من أسماء الله أو غيرها من الحوادث وهذا لم يبني ما قاله على علم ومنهم من قال إنها حروف هجعية ليس لها معنى ولا نعلم لها معنى حسب مقتضى اللغة العربية والقرآن الكريم نزل باللغة العربية وعلى هذا فمن حقنا أن نقول ليس لها معنى بناء على أن القرآن عربي وأن مثل هذه الفروح المركبة ليس لها معنى وهذا قول مجاهد رحمه الله وهو إمام التابعين في التفسير وهو القول الذي تقتضيه الأدلة ولكن يبقى النظر لماذا جاء الله بها وهي ليس لها معنى حسب اللغة العربية نقول إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من كلامكم بل أتى بما تترك بما ترتبون به منه كلامكم أتى بما ترتبون منه بما ترتبون منه كلامه وتبنونه أنتم كلامكم حروف ألف باء ثاء إلى آخر هل القرآن جاء بشيء زائد لا ومع ذلك أجزتم أن تركبوا مثله أجزكم وقد ذكر الله تعالى إعجاز القرآن على أربعة يوجه إعجاز بكل القرآن وإعجاز بعشر سؤال منه وإعجاز بصورة منه وإعجاز بمثله كل هذا كذلك في القرآن قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة بمثله وقال تعالى أن يقولوا مفتراه قم فأتوا بعشر صورة مثلي مفتراه وقال تعالى قل لإن لأ اجتمعت الإنس وجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة كما تحداهم على أن يخلقوا أدنى مخلوقات الله فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتماعوا له فالقول الراجع هذه المسألة عن الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض الصور أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم ولهذا تجد الصور المبدوعة بهذه الحروف الهجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي فمثلاً الإفلاميم ذلك الكتاب جاء بعدها ذكر القرآن الإفلاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالباً سيطالبون لم يعتف هذه القرآن لكن جاء بعدها ما لا يمكن إلا بواحد نشدد نعم إي نعم طيب ذلك الكتاب العربي فيه ذلك الكتاب يجوز أن نجعل الكتاب خبر داء ويجوز أن نجعلها نعت نعت بيان فإن جعلناها خبراً صار قوله لا ريب فيه جملة مستأنفة وإن جعلناه بدلاً اعرابيان صار لا ريب فيه ايش خبر اسم الإشارة والكتاب المشار إليه هو القرآن وسمي كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بعيد الملائكة إنها كلا إنها تذك... إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحب مكرم مهمر مرفوعة مطهرة بعيد سفر ومكتوب في المصاحب التي بين أيدينا لا ريب فيه لا ريب ما معنى الريب؟ الشك هكذا فسره أكثر العلماء أن الريب هو الشك لكن الشيخ رسام رحمه الله له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة. يقول لا يوجد في اللغة العربية كلمة مرادفة لأخرى من كل وجه لا بد أن يكون بينهما فرق فالريب هنا ليس مطابقا للشك بإزائه من كل وجه لأن الريب يقول شك مع قلق شك مع قلق فهو إذن أخص من من الشك لكن لا مانع أن نفسر الكلمة بما هو قريب منها لا سج إذا كان المخاطب لا يتصور الفرق وقوله لا, لا ريب فيه لا ناكة الجنس فيشمل أدنى ريب يعني ما فيه أدنى ريب وقوله هدى للمتقين الهدى بمعنى الدلالة القرآن نفسه لا يهدي هداية التوفيق لكنه يهدي هداية دلالة هدى للمتقين في آيات أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فأي فرق بين هذا وهذا نقول أما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل أن القرآن يمكن أن يهتد به كل أحد أن يهتدي به كل أحد وأما إضافة الهدى إلى المتقين فلأن المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدى لهم ومن المتقون الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله في هذه الآية الكريمة هو بيان أن كلام الله عز وجل حروف خلافا لمن قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس ونحن نشرح ذلك أصول الخلاف في هذا القرآن الكريم أو في كلام الله عموما أولا من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما ينقل من كلامه أو يسمع فهو عبارة عنه وليس هو كلام الله بل عبارة عنه وهو مخلوق والثاني قال إن الله تعالى لا يتكلم وكلامه مخلوق كسائر مخلوقاته كسائر مخلوقات ومنه من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه والمعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى وهذا الذي قبله مذهب معتزلة والجهمية وهذا مذهب أهل السن والجماعة ومذهبهم هو الحق لأن الأدلة لا تدل عليه قال الله تعالى في موسى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا فلما كان فعيدا قال ناديناه لأن النداء يكون البعيد ولما قرب لأنه لما قربه الله قال قربناه نجيا أي بصوت ليس نداء وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار وهذا أمر لا شك فيه إنسان ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه لكن وقع ولا بد من بيان الحق المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من المخلوقات أصوات يخلقها الله وحروف تكتب فهو كسائر المخلوقات ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنحى، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه. قولوا صوت سمع على هذا الوجه، يعني كأنه صدى. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوق على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه، كصوت الرعد. المت... ال... الأشعريين يقولون الكلام معنون قائم بنفسه لكن خلق أصواته فإذا قلنا إن إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل ولا تفيد أمرا لا تقبل زنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل فلا تفيد نهي ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنه إنهم أبطل الأمر والنهي والشرائع كلها من فوائد متابعة. متابعة. متابعة. No, tuuletiminen se ei ole huoli, missä millä on vahtelua, niin eli flömiä, verikälkitä, huulet, vahin, niin والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالأخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين عليهم أم لم لا يؤمنون. فَتَمَ الله, اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالْقَالِهِمْ <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام البصمة لا سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة أما قوله على فلان فإنها حروف هجائية نعم وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا الإعادة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قول ذلك الكتاب لا ريب فيه إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت جملة سنافية محلها النص على الحال يعني حال كونه منتفئ عنه الريبة وقول لا ريب فيه أي لا شك وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب ونفي الشك هنا الشك في ثبوته يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن بل هو حق ثابت وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى ولكن الأولى أن يكون خبرا للنافية وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب يعني حال كونه هدى للمتقين وهو هدى للمتقين من من الناحيتين العلمية والعملية افتحى شوي. أما العلمية فهي هداية التوفيق فهي هداية الدلالة فإن مصدر العلم هو هذا القرآن هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذلك منه أما الثاني فهو هداية العمل فإن المتقين هم الذين اهتدوا هم الذين اهتدوا به عملا وقول المتقين اسم فاعل والفعل من اتقى ومعنى التقا اتخذ وقاية من عذاب الله وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر والسناب النواه وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من العذب الله في فعل أوامره واجتناب نواهم فهي فعل الأوامر واجتناب النواهم وأعلم أن التقوى تقرأ ومثارة بالبر كقول يتعاون على البر والتقوى وتارث أن تقرم بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بلايب وتارث أن تذكر وحدها فإن ذكرت وحدها شملة الدين كله لأن الدين كله وقاية من عذاب الله وإن اقتنات بالبر صار البر في الأوامر والتقوى ترك النواهي فهي تفسر في كل سياق بحسبه ثم قال الذين يؤمنون بالغيب هذه من سبات, المنافقين من سبات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب أن يقرون به ويعترفون به والمراد بالغيب هنا ما غاب عن عن, عن مما أخبر الله به ورسوله مما أخبر الله به ورسوله سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل يؤمن به فيؤمن بالله عز وجل بأسمائه وصفاته ولوهيته وربوبيته يؤمن كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين يؤمن بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نعم هل يدخل في الإمام بالغيب الإمام بالملائكة نعم لأنهم معالم غيب ويقيمون الصلاة أن بها قائمة لعب جاج فيها وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محضوراتها وقوله وقولها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة لأنها هنا اسم جنس يشمل كل الصلاة ومما رزقناهم ينفقون منما رزقناهم جار ومجرم متعلق ينفقون المعنى مما أعطيناهم ينفقون وأول ما يدخل في ذلك الزكاة مفاهيم الزكاة. فإنهم يقومون بها وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيم الصلاة وعيتون الزكاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن على هدى من ربهم على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا ها؟ نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقولون هذا أيضا نصفاته والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم من فقوم نعم وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يقولون الآية هنا معطوفة على ما سبق عطف صفات لا ذوات والأصل في المعطوفات أن تكون ذوات ذواتا لكن هنا العطف عطف صفات لأن الذين يقولون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاح وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب لا في القرآن ولا في اللغة العرب قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بعده والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله غتانه فهذا عطف صفات عطف الصفات بعضها على بعض والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وربما نقول إنه أشمل أشمل من القرآن لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فهو القرآن والسنة وما أنزل من قبلك من الكتب كالترات والإنجيل وبالآخرة هم يوقنون قوله بالآخرة جاء مجمو متعلق بيوقنون وأتى بكلمتهم للتأكيد وإلا لو أذبت وقيل وبالآخرة يقنون استقام الكلام لكن من أجل التوكيد أتي ب بالضمير هم وقوله يقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال لأن الإيماء لأن اليقين هو العلم القطعي هذه مصفات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم منفلحون أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا من خاصة فهي ربوبية خاصة لهم ليست ربوبية العالمية وأولئك هم منفلحون كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم وقوله هم المفلحون يقول علماء إنهم هنا ضمير فصل وهو ضمير لا محل له من العراب لأنه إنما أتبه للتوكيد قال وفائدته أو فوائده ثلاثة الفائدة الأولى التوكيد والثانية الحصر الذي والتخصيص التخصيص والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة ولهذا سمي ضمير فصل يعني أن الفلاح محصور فيهم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من من المرهول نرجع إلى هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوعد أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب لقوله الف لام ميم كما بين ذلك واضحا في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن بقوله ذلك الكتاب. فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه، لأنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته، وهو الله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه. في كل جمعة يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله ومن قوائد هذه الآيات ان أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن وأن القرآن ليس محلا للريبة المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي والثاني أن هذا القرآن ليس محلا للريبة على تقدير أن لا نافية وقد بينا لكم التفسير أن قوله العرب فيه فيها قولان للعلماء القول الأول أن النافي هنا بمعنى النهي وأن المعنى لا ترتاب فيه والقول الثاني أن النهي هنا على بابه والمعنى أن القرآن لا رب فيه ولا إشكال فيه. وضح ما إذا في من الفوائد تحريم الارتياح في القرآن وبيان أنه في وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين. وهو هذا من الآية هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد منّ عليك بفهم كتابك والعمل كتابه والعمل به فعلم أنك ممن ممن أجمع من المتقين لما قال هود فإذا رأيت من نفسك أن الله منّ عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر فإنك من المتقين ويتفرّع أيضا على هذا فائد أخرى. إذا رأيتم الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فاحذر فإن هذا يدل على نقص إيش تقوى لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدلك ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى وأنها سبب للهد للانتفاع بالقرآن. وأنك كلما اتقيت الله ازدقت إيش؟ انتفاعا بالقرآن واهتداءا به ومن فهيد العيات فضيلة الإيمان بالغيب وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب لأن الإيمان بالشهادة همه إيمان الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيماناً يا عبد الله بن عوض هنا والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين ولما أخذ أدرك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وفي هذا من الذل ما فيه كان بالأول يقتل بني إسرائيل إلى الموافقون والآن صار تبع لهم ما قال آمنت بالله, بالله أو برب العالمين آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل فأتى باسم الموصول الدال على التفخيم والتعظيم ثم بالذي آمنت به بني إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به وهذا غاية ما يكون من الذل وانتبعوا لهذا النقطة طيب هل هذا الإيمان الذي جرى من ترعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا. ولهذا قيل له: آل ما في فائدة؟ آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حب الإيمان بالشيء الشات شوف هذا الباب تقول هذا باب. أؤمن بأن هذا باب. نعم. هذا إيمان. لو قلت أنا أنا أؤمن بأن حولي رجال بأن حولي رجالا. يطلبون العلم هذا إيمان هو إيمان أما حول رجالا صحيح ليس إيمان لأنهم مشاهد أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنهم مبينين على على ظن على ظني في فيما ما يريدون بطلب العلم وهل هم حريصون أو يحثون بالأبدان تونا القلوب أو ما أشبه ذلك على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا نعم لا تجعلوها إيمانا بالغيب اجعلوها إيمانا بالمحسوس طيب يقول من فوائد هذه الآيات الآيات الكريمة فضيلة الصلاة وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان لقوله ويقيمنا الصلاة ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة وأن الإنسان يأتي بها كاملة على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده أما أن أصلي صلاة لا روح فيها أو صلاة لا تلزئ رسميا أو ما أشف ذلك فهذا ليس في مقيم بالصلاة يعني ربما يجي إنسان يصلي صراحة من أتقن ما يكون ظاهريا فهذا بأجبال رأس ما قائم يقوم بخشوع في الراس وفي الركوع يطمئنه في السجود يطمئنه لكن قلبه في واد وجسمه في واد هل أقامها؟ لا ما أقامها هي قشر قشر منتفخ لكن تطلع ما فيه لوب لعدم إيش؟ الخشوع لعدم الخشوع ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه أنه كره المنكر ولا كره الفحشاء مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن لا يحس بذلك لأنها خشور صلاح نسأل الله أيها وإياكم على الخشور في الصلاح لأنه الآن أشد ما نجاهد عليه وهذا يعني قضية الرصة من الأنسانياتي بالصلاح باطمئنان ظاهري هذا الشيء سهل لكن كلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب لكن حاول مرة بعد أخرى. كل ما جذب الشيطان قلبك رده وثق إنه من حين ما تجذبه إلى الصلاة ترد للصلاة سوف يرد. سوف يجذب هناك تجاهله لكن استمر وإن شاء الله في النهاية يزول. طيب من إقامة الصلاة الطمانينة فيها <تصفيق> التي فقد افترقها بعض الناس. ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين. هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس. تجدوا يقول سمع الله رماحه يا الله أكبر. إيش قلت؟ طمعان ما طمعان. هذا لا صلة له لو يصلي لا يوم الدين ما ما ما الرسالة. لأن رسول قال للرجل ثم مر ثم مرفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما وفي لفظ حتى تطمئن قائما بد من الطمأنينة وعلى كلها لا حاجة لأن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس يعني معروفة من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الانفاق في سبيل الله فضيلة انفاق المال لقوله ومما رزقناهم منفقون ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة إيش من من أين تأخذ من رزقناه لأن الباق لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل. يقولهم ما رزقناهم. هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم. لا. الذي أعطاك المال هو الله. من ما رزقناهم ولم يقل مما ما كسب قل من ما رزقناهم. وحتى ما كسبه الإنسان هو بتسير الله. وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق إذن من فوائد هذه الكريمة فضيلة الإنفاق لكن هنا أطلق ولم ي... بل هنا أجمل المنفق فيه قال مما رزناه ينفقون يعني بين المنفق منه ولم يبين المنفق فيه نقول نعم لكنه فوجئ في آيات كثيرة فوجئ في آيات كثيرة يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين شو هي الجواب يسالونك ماذا ينفقون أي شيء ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين كأنه قال اسألوا عن عن, ش... عن ماذا تنفقون نعم يسألوا فيما تنفقون قل ما أنفقتم من خير فلالواردين يسألونك ماذا ينفقون عن إيش؟ قول جماعة. وش ينفقون؟ نعم؟ ماذا ينفقون؟ فقال الله عز وجل قل ما أنفق من خير فلالواردين. فبين ما ينفق فيه. لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن بسبب الطغوت. والشيء النافع في سبيل الله هي في الـ في ما يرضي الله عز وجل لكن قد يقال إن قوله فما قل ما أنفقتم من خير قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه وهو أن يكون الانفاق خيرا على كل حال الآية هنا أجملها أجمل الله فيها نف ينفق مما رزقناهم ينفقون فأجمل فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. متى الوقت؟ <تصفيق>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 بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. <تصفيق> أعوى ابن أم الشيطان الرحيم قال الله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم الفوائد سبقت نعم وحدناها نعم قال الله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرتهم يقينون هذه عطف على ما سبق في قوله هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض كما في قوله تعالى سبق اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة من فواد الآية الثماء على الذين يؤمنون بما أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبل وأن هذا من خسال المتقين لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن فوائد الآية أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإيقام بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث الناس فيه بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب السنة مما يقع في ذلك اليوم بل إن شيخ السام رحمه الله قال يدخل في الإيمان بالأمل آخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم أما حاله فقال على هدى من ربهم أي على علم وبينة نبيه دني على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله لايك على هدى من ربهم ومن فائدها أيضا أن أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعم لإن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط لكنه لكنها ربوبية خاصة اقتطت العناية التامة بهم، ومن فوائدها أيضا أن مآل ما هؤلاء هو الفلاح لقوله وأولئك هم مفلحون ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم لأن هذه جملة وأولئك هم تفيد الحصر ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا بيان, في القسم بيان للقسم الثاني من الناس لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم الأول المؤمنون الخلص والثاني الكفار الخلص في هذه الآية إن الذين كفروا كفروا بمن كفروا بكل ما يجب الإيمان به كفروا بالله كفروا برسله كفروا بملائكته كفروا بكتبه كفروا باليوم الآخر كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به فإذا كفروا به فهؤلاء كفار طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدنا يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدنا يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتذن الكافرين عذابا مهينا عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف وقوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم هذه جملة مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري لأن الجملة التي تسبك في يعني تحول إلى مصدر بد أن تقترن بحرف مصدري مثل أن وأن وما المصدرية ولو المصدرية لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من من أدوات المصدر لكن إذا جاء السواء سواء عليهم أم أندرتهم أم أنتدهم فهذه تكون نعم تسبك بمصدر فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمهم والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل المراد أن يتسل إذا لم يؤمنوا فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا وقوله سواء عليهم أأنذر نعم سواء بمعنى مستوى عليه انذارك وعدم وقول ا انذرتهم الانذار هو الاعلان بتخويف وترهيب ام لم تنذرهم هذا القسم الثاني هذه نعم ام هنا متصله او منفصله منقطعه هذه متصله لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين، كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنى، والفرق اللفظي: المتصلة يصح أن يحل محلها، أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها، أو بل يحل محلها بل. سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الجملة هذه خبر ثاني أين الخبر الأول سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم هذه هي الخبر الأول وقال لا يؤمنون الخبر الثاني بهذه الآيات الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلا وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والدعو لأنه لا سفيد قد ختم على قلبه أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار يعني هؤلاء لهم النار انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله فإن فيه شبه من, من من من الكفار الذين لا يتعرضون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة الله، قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم الختم بمعنى الطب وأصله من من الختم الذي هو الخاتم لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول في يعني أنه انتهى الأمر فهؤلاء ختم الله على قلوبهم، وأيضا يشبه وعاء النفقه إذا ختم عليه بالشمع الأحمر كما يقولون فإنهم أن أمره منتهي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يعني وختم على سمعه وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه وعلى السمع صارت لا تسمع سماع يمتع. قال وعلى أبصارهم غشاوة هذه جملة مستأنفة. والغشاوة هالغطاء فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى وهي القلب والثاني السمع لما يقال والثالث البصر فيما يرى، فالأباب الثلاثة كلها سدت قال الله تعالى أفرايث من اتخذ إله وغاه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله لا أحد فإن قال قائل هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وبقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لآهد القوم الظالمين فإذا رأيت أحدا قد ظل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه ولهم عذاب عظيم ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار أعادنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق وهم الكفار خلص الصرحاء في هذه الآية الكريمة الأخيرة تليل على أن القلوب محل الوعي لقوله ختم الله على قلوبه يعني فلا يصل إليه الخير وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقرؤة مسموعة وتكون مبينة مشهودة ومن فائدة هذه هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم تقول ولهم عذاب عظيم ثم قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وبلوم الآخر وما هم بمؤمنين هي برد عندكم ومن الناس من هنا للتبعيد وعالمة من التي للتبعيد أن يحل محلها بعض فهنا لو لو في قراء القرآن لو قال وبعض الناس يقول لكان كلامه مستقيما إذن من للتبعيد من الناس من يقول من هذه مبتداء مؤخر من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن أقول ذلك بلسانه أما في قلبه فلا ولهذا قال وما هم بمؤمنين بمؤمنين في إيش مثلا إلى الآن طيب وما هم بمؤمنين في قلوبهم لكن البلسانهم يقولون آمنا بالله وبالهم الآخر بل قد قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بعده وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم يبتنوا الناس برؤيتهم وبسماء أقوالهم لكن لا فيه ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد فمن أراد أن يراجعه فليراجعه يقول من الناس من يقول آمنا بالله وبلوم الآخر ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدع سبحانه وتعالى يعني الذي اتدأت من أمور واليوم الآخر لأنه هو المنتهى والإنسان إذا آمن بالله باليوم الآخر استقر ولهذا يقهر الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون لمن بالملائكة والكتب والرسل لأن لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يؤمن بالله لأن ماذا ماذا ماذا يحصل ماذا ينتظر إذا كلام باليوم الآخر فلا يؤمن بالله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 ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما شعرون وفي إقراءه وما يخادعون إلا أنفسهم يخادعون المخادعة مفاعلة من الخداع والخداع والمكر والكيد كلها معان متقاربة و. يشملها هذا التعريف التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى إيش الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هو هذا هو الخداع هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا قال من الآن.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 حيث أظهروا خلاف ما يبتنون وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكرواه فخدعوا أنفسهم بذلك فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان فخدعوا أنفسهم بذلك فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان